أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم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 وَفِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ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 للنور يلق الظلمات اولئك اصحابنا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ انغ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لَا إِكْرَامَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا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 يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ لا يغوم ولا يحيطون بشيء من علمي الا بما شاء وسع كرسيُّه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُثْمَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُثْمَى فَصَبْرًا لَنَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي Qayyum وَلَا يحيطون بشيء من علمه إِلَّا بِمَا شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا ثرا وفي الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا فقد استمسك بالعروه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 النور يلو الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها السماء والطارق وما اجراك بالطارق ان نجم ثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلقا مما ان خُرُوجُهُمْ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالدَّرْكِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمنhil للكافرين امهلهم رويدا صدق الله العظيم